في الله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى ماله وصف به وانغالاه رحمه الله تبارك وتعالى وحدثني عن مالك عن مريد سن أسلم أنه قال عرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فضيح مفه ووقل فلالا أن يؤمنظهم للصلاة فرقل فلاله وياعردوا حتى استيقظوا وقفت معسرف الشمس فاستيقظوا الغرم وقت فزعوا فأمرهم رسول الله الله عليه وسلم أن يأكovو حتى يخلوا عن ذلك الولي فأمرهم رسول الله صلى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكovو حتى يخلوا من ذلك الولي وقال إن هذا غالبه شيطان فرده حتى أخرجه من ذلك أدوانه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزله وأيضاقه وأمر فلالا أن ينالي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. ثم انطرق إليهم al من يدى ليهدئه كما يهده الصبيل متىها ثم لار رسول الله صلى الله عليه وسلم علالا فأخبر علام رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبا بقر فقال أبو بقر أشهد أنك رسول الله هذه القصة تقدم الكلام عليها نعم نعم لكن فيها زيادات وذكرنا من الفوائد التي فيها جواز الأذان للفائتة الفائتة يؤذن لها كما يؤذن للحاضرة وفيها أنه أن من نام عن الصلاة فليس عليه إثمه في تأخيره ليس على من من تفريض وفي هذا الحديث دليل على أن الله يقبض الأرواح عند النوم لقوله إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في الوقت الذي هو وقت الصلاة وفي هذه القصة من الفوائد وجوب صلاة الجماعة فيها القصة أنه حضرهم الشيطان في ذلك الوادي فقال اقتادوا رواحي لكم فإنه واد حضرنا فيه الشيطان ففي هذا الدليل على أن الإنسان ينبغي له أن يجانب مأوى الشياطين وأن موضع الشياطين ليس هو موطن في الصلاة ولذلك لا تشرع الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفيه أن من ذكر الصلاة أو نام عنها فإنه يصليها متى ما ذكرها أو انتبه من النوم وأن صلاته أداء وليست قضاء والحمد لله الحديث فيه فوائد جمّة ومسائل مهمة ولذلك أورده لمن مالك رحمه الله في بهاب وقوة الصلاة باب النهي عن الصلاة بالهاجرة قال حدثني يحيى عن مالك عزيز بن أسلام عن حضائي ابن الزاق أن رب الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من بيش جهنم فإذا اشتدت المور فأدرده عن الصلاة وقال اشتدت ابناء إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأنا لها نفس في نفذين كل عام في كل عام نفسه في الشداء ونفسه في الصيف لا وهذا نعماله عن ابن الله الميزين عن ابن الله الميزين مورا أسود ابن سفيان عن أبي سلامداء ابن عبد الرحمن وعن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوبان عن صلى الله عليه وسلم قال إذا شدت الحر فأرشوا عن الصلاة فإن شدة الحر من بيه جهنم نعم وحدث لأعبائهم أن الانتنان عن الأعرض عن المبريرة أنت وصول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر إن شدة الحر كل إن شدة الحر إن شدة الحر إذا اشتادت خارف فأمنوا عن القرار فإن الشفة الحارف في بريس جهنم نعم هذه الحديث التي ساقها الإمام مالك رحمه الله في باب الصلاة في يعني في وسط النهار دلت هذه الأحاديث سواء كان حديث عطام يسار وهو مرسل وحديث أبي هريرة وهو مسند والحديث الثاني لأبي هريرة أيضا وهو مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أنه إذا اشتد الحر في أيام الصيف أو في أيام الشتاء فإنه يشرع لهم أن يبردوا بصلاة الظهر فقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا فهذا الحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر وهذه من السنن المهجورة لأن الناس يصلون في الصيف والشتاء في وقت واحد بمعنى لا يؤخرون الصلاة لأجل شدة الحر. مع أن هذا الحديث معروف ومشهور في الصحيحين وفي الموطأ وفي غيره من كتب الحديث فإنبغي للناس أن هذه السنة وأنهم يبردون بالصلاة ومعنى الإبراب التأخيرها عن أول وقتها قليلا حتى يخف الحر فتؤخر حتى الساعة الثانية والثانية والرب فإذا برد الجو صلى الناس الظهر و ذكر في حديث أبي هريرة أن النار تشتكي إلى الله بلسان المقال او بلسان الحال بلسان المقال تتكلم مع ربه فتقول اكل بعضي بعضا فاذن لي في نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فياذن الله لها في نفسين فتتنفس في الصيف وتتنفس في الشتاء فذلك من حرها الحر الذي نجده في أيام الصيد وفي أيام الشتاء أحيانا هذا من النفس الذي يأذن الله عز وجل فيه لها أو يأذن لها فيه فتتنفس فيحصل من شدة الحر ما يحصل وهذا يدل على أن النار عظيمة بالله ولها من الحرارة والشدة ما لو أذن الله عز وجل لها في أن تتنفس طول العام لها لك الناس يأذن لها في العام مرتين في كل عام مرة في الشتاء وفي الصيد فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليبرد بالصلاة طبعا هذا بالنسبة للجماعة والفردة لكن في الجماعة أظهر أن الإنسان إذا كان في البيت يمكن يصلي صلاة الظهر في أول الوقت لأنه في بيت يشغل المكيف ويصلي بخلافه إذا كان سار في الطرق ويصيبه من وهج الشمس وحرها والسموم صعب فليدرك رخصه أن جاء يسلم في التاخير نعم باهناي ان ولد لا يدري الصوم مطاعه للفم هذا ان النبي يحيى امره من شهاب الله صلى الله عليه وسلم قال ما شاء من نهار يشيرى فلا يقره مساجدنا يوسينا جيد في الصوم وحدبني عماله عن عبد الرحمن ابن المؤيد المجدع فانه كان يوما ذاهبا من الدار الى وادي الجارم في طاب وهو يصلي جبل التوبة عن فيه جبلًا جيدًا حتى يجعره عني أو نعم هذا الباب ذكر فيه جملة من الأحاديث فيها أن من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يأتي المسجد ما دم رائحة الثوم والبصل قائمة به يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا لا يؤذين برائحة الثوم و كل من كان في فمه رائحة كريئة سواء كانت من بصل أو ثوم أو كراث أو أكل ملوحة مثلا ولا شيء من هذه الأطعمة فليس له أن يحضر المسجد إنما يمكث يصلي في بيته لأن الملائكة تتأذى مما من يتأذى منه بنو آدم فيؤذي الناس ويؤذي الملائكة حتى قال العلماء من أكل ثوما أو بصلا فإنه تسقط في حقه صلاة الجماعة ولا يشرع له أن يصليها في جماعة لأجل لا يؤذي الناس ومثله من كان يبون في ثيابه ويتأذى الناس برائحة ذلك أيضا لا يؤذي المسك طيب إذا أكلها في وقت تذهب الرائحة كأن يأكلها مثلا في الصباح الى صلاة الظهر تذهب رائحة وما اذا اكل في وقت لا تذهب معه الرائحة فليس له ان يأم المسجد فان قال قائل لو ان شخصا صار يأكل الثوم والبصل لاجل ان يتغيب عن الجماعة ها ها هل يشرع, هل يشرع له أكل البصل وهل يقال إنه يذهب إلى المسجد ولا يذهب أو لا يذهب نقول لا يذهب إلى المسجد لكن يأثم بأكل الثم والبصل ان كان يأكله لأجل أن لا يذهب إلى المسجد ومثله الذي يسافر في رمضان لأجل أن يفتر يقول لك الجو حار وعطشاني خير نسافر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة منانهم فينشئ السفر لاجل ان يفطل هذا من التحايل على اسقاط الواجب فلا يسقط عنه الواجب ومثله الذي يطلق المرأة لاجل حرمانها من المراث لا يقع الطلاق ولو طلقها مئة مرأة طيب لو قال قائل انا اكل الثوم بصل لكن عندي ادويه لو اخذتها لا تبقى الرائحه هنا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدم ما دام الريحه ما تبقى اذا تعاطى هذا الدواء فانه لا حرج عليه ان ياتي المسجد لان الرائحه زالت والمقصود المقصود وجود الرائحه فاذا زالت باي مزيد نعم حقه المعجون قد يزيلها وقد يزيلها المهم إذا وجدت يذهب وإذا لم توجد يذهب يختبر نفسه يختبر نفسه